وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا غَالِبُكُمْ وَفَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى النَّبِيِّ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ للكتاب علاقه فائته من قبلنا وان كنا عند دراستهم لرافضين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اذا منهم فقد جاءكم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يُصْرِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْرِفُونَ